ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 وَذَكِرَ وَلَقَد جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النذر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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر